إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الْلَّيْلَ النَّهَارَ النَّهَارَ Tuluh pethithu, dan bintang, dan matahari, dan bulan, dan bintang-bintang, muncul dengan perintah-Nya.